رب العالمين وأصل وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لما بعد فقد تكلمنا فيما سبق على ما يستره الله لنا من فوائد خمس آيات من كتاب الله عز وجل تهينا فيها إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم ولم يكمل الفوائد التي تستفاد من هذه الآية الكريمة في هذه الآية الكريمة تدين على أن الدين على أن دين الإسلام دين واسع شامل يسعى لكل أحد بقوله الصراط والصراط في اللغة العربية هو الطريق الواسع الذي يتسع لجميع الثالثين وفيها جليل على عموم الإسلام وسموله لأنه شامل لكل ما يتعلق بالإنسان في نعاسه ومعاده، ولهذا كان منظما للعبادات فيما يتعلق بالعبادة الله سبحانه وتعالى، وفيما يتعلق بالمعاملة فيما بينهم. تفرعوا على هذه الفائدة أو لا؟ نعم. ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من زعم لأن الدين الإسلامي إنما ينظم العمل فيما يتعلق بين العبد وبين ربه ويرى أن أمور الدنيا لا علاقة لها في دين الله عز وجل وهذا خطأ عظيم فإن الدين الإسلامي نظم كل شيء علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل شيء تحتاج إليه قال أبو ذر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا لنا منه علما ويقولك على شبور الشرع ودين الإسلامي كل كل شيء أن أطول آية في كتاب الله آية الدين وكلها تتعلق بمعاملة الخلق بعضهم مع بعض. فالدين الإسلامي كما نظم المعاملة بين العبد وبين ربه نظم المعاملة بين العبد وبين غيره من عباد الله بل نظم علاقة العبد الإنسان دينه. وبين البهيم غير الناطق فثبت في الحجز الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة بها حبستها لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض وثبت عنها أيضا أن امرأة بغي فأت كلبا يأكل الثرى من العطش فأسقطه بخفيها رغفر الله له مع أنها بغي زانية وهذا يدل على أن الإسلام له تنظيم في كل ما يتعلق بالعبد فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورآه يؤبرون النخل أي يلاقحونها بوضع طلع الفحال في ثمر النخل فقال رسول عليه الصلاة والسلام ما يغني هذا شيئا أو كلمة نحوها فتركوا التلقيح ففسدت الثماء ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام أنتم في بأمور دنياكم أو بشؤون دنياكم وهذا يدل على أن أمر الدنيا مفور للعبادة، فالجواب على ذلك أن هذا الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ليس يتعلق في الأحكام وإنما هو يتعلق بالصنائع والحرف ومعلوم أن الإنسان في حرفته قد يكون أعلم من عالم بشرع الله وأدرى بها، فإن الجار مثلا يعرف. كيف يصرف الخشبة حتى يجعلها بابا والصانع يعرف كيف يصنع الحديد حتى له طائرات وسيارات أكثر مما يعلمه العالم الشرعي في هذا فهذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام وفي قوله إهدى الصراط المستقيم دليل على أن هناك صراطا غير مستقيم وهو كذلك فهناك سبل كثيرة غير مستقيمة كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهناك طرق كثيرة للباطل متنوية أفعال وأقوال وانتهاكات وتروك وأما الحق فهو طريق واحد يوصلوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دار كرامته وفي هذا وفي قوله إذن الصلاة المستقيم دليل على أن دين الإسلام كامل لا وجاج فيه ولا انحراف وأن من ظن فيه قصورا فهو القاصل ولا أحد يظن أن في دين الإسلام قصورا إلا أن يكون قاصرا في فهمه أو قليلا في علمه أو سيئا في قصده أما حسن النية الذي أتاه الله علما وفهما فإنه يدري ويعلم علم اليقين أن دين الإسلام ليس به قصور فهم مستقيم لا وجاج فيه وأن الناس لو طبقوه لكانوا على الاستقامة والسداد والصواب ولما ضاقت عليهم السبل ولكن قاصر الفهم أو ناقص العلم أو سيئ القصد هو الذي يظن أن في الإسلام قصوان فيذهب يأتي بالقشور من هنا ومن هناك ليطبقها في بلاد الإسلام وفي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم دليل على كمال حكمة الله عز وجل وكمال رحمته حيث جعل الصراط الموصل إليه صراطا مستقيما لا متاهة فيه ولا ولا ظلال ونحن نعلم أن الصراط المستقيم ويوصل إلى المقصود بسرعة خلاف الطريق الموج الذي ينحرف بك يمينا وشمالا فإنه على تقدير إيصاله إلى المطلوب يكون شاقا وبعيدا بسبب التعروجات في الطلوع أو النزول بل هذا صراط مستقيم في قوله اهدنا الصراط المستقيم تليل على أنه لا هادي إلا الله عز وجل فهو الذي يوجئ إليه في طلب الهداية لا إلى غيره فإن قلت أليس قد قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالجوب بلى قد قال الله ذلك وهو حق لكن الهداية إلى الصلاة المستقيم التي أثبتها الله لرسوله هي هداية الدلالة وكل إنسان عنده علم بالشرق فإنه يهدي الناس بهذا العلم إلى الشر، فالدلالة على الخير ليست هي التوفيق للخير أما الهداية التامة التي فيها الدلالة والتوفيق فهي لله عز وجل ولهذا قال الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين أسأل الله أن يهدينا جميعا سراطه مستقيم سراط الذين عنهم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين